فإن قيل لك كم مراتب الدين مراتب الدين سلام الإسلام والإيمان والإحسان فالدلل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح المسلم رقم ثمانية وفيه أن جبريل عليه السلام سأل أسئل الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان فإذا قيل لك كم أركان الإسلام خمسة والتليل عديث عبد الله ومر رضي الله عنهما حدما النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شاءتنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيداع الثقاة والحج وصوم رمضان متفق عليه فإذا قيل لك ما هو الإيمان هو نطق باللسان وعذقات بالقلب وعمل بالجوارح وهو يجيد بالطاع وينقص بالمعصية فتريد على أنه نطق باللسان وعمل بالجوارح حديث أبي يريد ترى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلا قل وقال الايمان ب70 او ب60 شعبة فاس والقول لا اله الا الله وردنا ايما تطلب عن طريق والحياة شعبة من الايمان مستحب علي وتلي على ان عديث عمر الذي تقدم في أركان الإيمان وقوله ذا علام الله يتوكلوا ويكونوا مؤمنين فعن ابن مالك رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال آية الإيمان حب الأمصار وآية النفاق بقض الأمصار متفق عليه فالتنينه على أنه يجيد بالطاعة مع فيها قول الله تعالى إنها المؤمنون الذين إذا تقل الله وإلى القلوبهم وإذا تليد عليه ما يجب زادتهم إيمانا فعلى ربه مدى أكهلون فقوله تعالى هو الذي أنزل السجينة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمانا مع إيمانهم فقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا فالتليه على أدلة زيادته فإنه قبل أن يزيد كان ناقصا قال الإمام الفخاري في كذاب الإيمان من صعيري فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص وحديث شعب الإيمان التي تكرناه غريبا وحديث أبي سعيد الخجري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه من رعى بكم منكرى فيغيره بيته فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان تخرجوا المسلم وفي أن ينجار المنكر من الإيمان.